يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَا شَدِيدٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ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 قل بارَّبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَقَثَّتُم مِن دُونِهِ أُولِي الْأَمْرَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَ وَلَا ضَرَرٌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 والذين لم يستجيبوا لهلو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما أوعهم جهنم وما أوعهم جهنم وبئس المهد فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى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 والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأم فقو مما رزقناهم سر وعلانية ويدرؤن ويدرئون بالحسن السيء أولئك لهم عقبات جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرية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 ويقطعون ما أمر الله به أيه صل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوّال لهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 بل لله الأمر جميعاً، أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَنوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَميعاً، وَلَا يَزالُ الَّذينَ كَفَروا تُصِيبُهُم بِمَا صَلَعوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبرك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زوينا الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَدٌ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 لهم أزواج وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابا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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاعِرَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ